بوك تو ات خمسة خمسة ارساغك اش نيلوك البلدان واللغات البلدان واللغات جون لندوني جان من لندن من لندن ناج بريطانيا بان بان تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى هو أنجول بسيل هو يتكلم الإنجليزية هو يتكلم الإنجليزية ماريا مادريدي ماريا من مدريد ماريا من مدريد مادريد شبانيولورساك بان بان تقع مدريد في إسبانيا تقع مدريد في إسبانيا أ ن Lány, spanyolul beszél. Hia, tetteklem az espanyol. Hia, kellem el espanyol. Peter és Márta Berliniek. Peter és Marta, min Berlin. Peter és Marta min Berlin. Berlin német országban. Van Berlin, Fi Almania. Taka Berlin, fi Almania. Beszéltek, mint ketten németül? Hel entuma, tetekellem il Almania? Hel entum tetekelleman el Almania? London egy főváros. لندن عاصمة. مدريد إيش برلين إيش فيو واروش. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة فرنسيا أورساغ أوروبا بان بان تقع فرنسا في أوروبا تقع فرنسا في أوروبا أجيبتم أفريكا بان بان تقع مصر في أفريقيا تقع مصر في أفريقيا اليابان أجيابون. تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. كندا إيساك أمريكان. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. بنما تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بان تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية.